كتاب النكاح سن لمحتاج مطيق للأهب نكاح بكر ذات دين ونسب وجاز للحر بأن يجمع بين أربعة والعبد بين زوجتين وإنما ينكح حر ذات رق مسلمة خوف الزنا ولم يطق فداق حرة وحر مست من رجل لامرأة لا عرث أو أمة ونظرا حتى إلى فرج ولات كرهه قد نقلا والمحر منظر وإماء زوجت لا بين سرة وركبة بدت ومن يرد منها النكاح نظرا وجها وكفا باطنا وظاهرا وجاز للشاهد أو من عاملا نظر وجه أو يداوي عللا أو يشتريها قدر حاجة نظر وإن تجد أنت فلا يرى الذكر ولا يصح العقد إلا دولي وشاهدين الشرط إسلام جلي لا في ولي زوجة زنية واشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الإعلان لا سيد لأمة وسلطان ولي حرة أب فالجد ثم أخ فكالعصبات رتب إرثهم فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الأقرب حرم صريحا خطبة المعتدة كذا الجواب لا لرب العده وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت عند انقضاء العدة والأب والجد لذكر أجبرا وسيب زوادها تعذرا بل إذنها بعد البلوغ قد وجب وحرموا من الرضاء والنسب لا ولدا يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة ومن فهارة بعقد حرما زوجات أصله وفرع قد نما وأمهات الزوجة إذ تعلموا وبالدخول طرعها محرم يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها وبالجنون والدزام والبرص كل من الزوجين إن يختر خلص كرتقها أو قرن بخيرته كما لها بجبه أو عنته باب الصداقة يسن في العقد ولو قليلا مهرٌ كنفع لم يكن مجهولا لو لم يسمى صح عقد وانحكم مهر بفرد منهما أو من حكم وإن يق أو مات فرد أو جدي كمهر مثل عصبات نسب وبالطلاق قبل وقه سقص نف كما إذا تخالع يحف وحبسها لنفسها وصاقها حتى تراها قبضت صداقها باب وليمة العرس وليمة العرس بشات قد ندب لكن إجابة بلا عذر تجب وإن أراد من دعاه يأكلوا ففطره من صوم نفل أفضل باب القسم والنشوذ وبين زوجات فقسم حتما ولو مريضة ورسقا إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله في الليل حيث ضرر وفي النهار عند حاجة دعت كأن يعودها إذا ما مرضت وإنما بقرعة يسافر ويبتدي ببعضهن الحاضر والبكر تختص بسبع أولا وسيب ثلاثة على الولا ومن أمارات النشوذ لحظا من زوجة قولا وفعلا وعظا وليهجرا حيث النشوذ حققه ويسقط القسم لها والنفقة فإن أصرك جاز ضرب إن نجع في غير وجه مع ضمان ما وقع باب الخلع يصح من زوج مكلف بلا كره ببدل عواض لم يجهل أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل تملك نفسها به ويمتنع طلاقها وما له أن يرتجع باب الطلاق طريحه سرحت أو طلقت خالعت أو فاديت أو فارقت وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل والسنة الطلاق في طهر خلى عن وطئه أو باختلاع حفلا وهو لمن لم توط أو من يأثت أو ذات حمل لا ولا أو صغرت للحر تقليق الثلاث تكرمه والعبد سنتان ولو من الأمة وإنما يطح من مكلفي زوج بلا إتراه ذي تخوفي ولو لمن في عدة الرجعية لا انتبن بعوض العطية وصح تعليق الطلاق بصفة إلا إذا بالمستحيل وصفة وصح الاستثناء إذا ما وصل إن ينوه من قبل أن يكمله تثبت في عدة تطليق بلا تعوض إذ عدد لم يكملا وبانقضى عدتها يجدد ولم تحل إذ يتم العدد إلا إذا العدة منه تكمل ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد وطئ ثان فورقت وعدة الفرقة من هذا انقضت وليس الاشهاد بها يعتبر نص عليه الأم والمختصر وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في لملى وهو كما قال الربيع آخر قوليه فالترجيح فيه أجبر وهو على القولين مستحب وأعلم الزوجة فهو ندب باب الإلاء حلفه ألا يطى في العمر زوجته أو زائدا عن شهري أربعة فإن مضت لها طلب بالوطء في قبل وتكثير وجب أو بطلاقها فإن أباهما طلق فرد طلقة من حكم باب الظهار قول مكلف ولو من زمني لعرسه أنت كظهر أمي أو نحوه فإن يكن لا يعقب فلاقها فعائد يجتنب الوطأ كالحائض حتى كفر بالعفق ينوي الفرض عما ظاهر رقبة مؤمنة بالله جل سليمة عما يحل بالعمل إِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ عَلَى تَتَابُعٍ إِلَّا لِعُذْرٍ حَصَلَ وَعَاجِزٌ سِتِينَ مُدًّا مَنْ لَكَ سِتِينَ مِسْكِينًا كَفِطْرَةٍ باب اللعان يقول أربعاً إن القاضي أمر إذا زنا زوجته عنها اشتهر أو ألحق الطفل به من الزنا أشهد بالله لفادق أنا فيما رميتها به وأنا ذا ليس مني خامسا أن لعما عليه من خالقه إن كذب يشير ان تحضر لها مخاطبا أو سميت وهي تقول أربعا أشهد بالله لكذبا ادبعا فيما رمى وخامساً بالغضب إن صادقاً فيما رمى من كذبي وسن بالجامع عند المنبري بمجمع عن أربع لم ينزري وخوف الحاكم حين ينهيه الكل مع وضع يد من فوق فيه وبلعانه انتفى عنه النسب وحده لكن عليها قد وجد وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر وأخت حللت وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجيها أو جلبي باب العدة لموت زوجها ولو من قبل الوطء باستكمال وضع الحمد يمكن من دي عدة فإن فقد فثلث عام قبل عشر تستعد من حرة ونصفها من الأمة وللطلاق بعد وقء تمّمه بالوضع إن يفقد فربع السنة من حرة ونصفها من أمة إن لم تحيظ أو إياس حلّا لكن بشهرين الإماء أولى ثلاث أطهار لحرة تحيض والأمة اثنان لفقد السبعيد لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن حيث الفراق لا لحاجة الطعام وخوفها نفتا ومالا تنهدام وللوفاة الطيب والتزين يحرم الشعر فليس يدهن باب الاستبراء إن يسرى ملك أمك فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم وحل غير الوطء من ذي سبيه أو هلك السيد بعد الوطي قبل زواجها بوضع الحامل لو من زنا وحيضة للحائل واستبر ذات أشهر بشهري واندب لشار العرف أن يستبر باب الرضاعة من ابنة التسع لطفل دونا حولين خمس رضاعات هنّا مفترقات صيرتها أمّه وزوجها أبا أخاه عمّه تثبت تحريما كماض في النكاح ونظر وخلوة بذا يباح لا تتعدى حرمة إلى أصول خفل ولا تسري لتحرين الخصول باب النفقات مدان للزوجة فرض الموشري إن مكنت والمد فرض المعسري مد ونف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد والأدم واللحم في عادة البلد ويخدم الرفيعة القدر أحد لها خمار وقميص ولباس بحسب عادة وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء واعتبر العادة جنسا ثبتا وحاله في لينها وقرر الفتخ بالقاضي لها إن أعثر عن قوتها أو تسوة أو منزلي ثلاث أيام لأقصى المهلي والفتخ قبل وقها بالمهر وفرب كفاية على دي يسري لأصل نوفر عند فقر صحبا لن للفرع إن يبلغ ولا مكتسبا لدابة قدر كفاها كالرقيق ولا يكلفا سوى شيء يطيق باب الحضانة وشرقها حرية وعقل مسلمة حيث كذاك القفل أمينة وترضع الرضيع أم فأمهاتها جميعا قدمه فأم الاب فامهات الاب كالجد فوالدات جد ثم للابوين يولد وبعده الخالات ثم الولد لولد للابوين تلي ثم بنات ولد امهم تتب يتلوه فرع الجد للاصلي ثم الفرع من أب فعمة لأم فبنت خالة فبنت عمه فولد عم حيث إرث عمه تقدم الأنسى بكل حال أخواته أولى من الأخوال ووالد مساتر لنقله أو نكحت لغير حاضن له وإن يميز وأباه اختاره يأخذه والأم لها الزيارة